وَيَحْسَبُونَ أَنَّ لَهُمْ أَيْرًا حَسَنًا مَا فِي سِينِهِ أَبَدًا نَازِعِينَ في إِلَى أَبَدٍ وَيُنْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتخذ الله ولدا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ لَا لَهُمْ بِهِ مِنْ غَيْرِ هَادٍ قُلْ نُسْكِنُ كَلِمَةً إن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا إن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا بَل عَلَى كَذَاخِرُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَتَفَا بَل عَلَى إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ذِينَةً لها, لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وإِنَّا نَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُوْزًا حثرلتَ أن أصحابًا كهت وَووطكَان مِن آيات عيب أنثشَأََّ أحابًا كت إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الْكَهْفِ فَقُلْنَا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الْكَهْفِ فَقُلْنَا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ رحمة وهن لنا تمننا ورجدا كبروبينا على اذانهم في الكهف في الكهف, في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم بِالدَّنِي احْصَالِ مَاذَا بِكُمْ أَمَدَا ثُمَّ ذَهَزْنَهُمْ مِنْ عِنْدَنَا يَلُوحُ الْحُزْنُ احْصَالِ مَاذَا بِكُمْ أَمَدَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نبأهم بالحق إنهم كسية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم كسية آجزوا بربهم وزدناهم هدى ورضقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ورضقنا على تقولون ربنا ربنا السماوات والارض تقولون ربنا رب السماوات والارض لن ندع ومن دونه الهها تقول ربنا رب من المستمع لَقَال قُلْنَا إِذَا انشَقَّ لَقَال قُلْنَا انشَقَّ تَأْوُلَائِكُمْ مُنْتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلهة لولا يأتون علي بسلطان دني لولا يأتون علي بسلطان دني ثم اظلم ممن افترا على الله كذبا ثم اظلم ممن افترا على الله كذبا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْمِنُوا إِلَى الْكَهْفِ إِن شَاءَ رَبُّكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَذَرِ الَّذِينَ فَإِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمُ الرَّحْمَةَ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا فَإِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمُ الرَّحْمَةَ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ الفقى. وترى الشمس إذا طلعت تزاغوا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمار وهم في فجوة منه وترى الشمس إذا طلعت تزاغوا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم سيفا وهم ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وَلَن يُغْنِي عَنِ اللَّهِ مَالُهُ وَلَا بَنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ السِّحْرَ وَيُعَلِّمُونَهُ وَيَقُولُونَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ تَمْثِيلٌ وَكِذْبٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَكَمْ مِنْهُمْ دَافِقٍ بِالْعَيْنِ الْوَصِيرِ وَكَمْ مِنْهُمْ دَافِقٍ بِالْعَيْنِ الْوَصِيرِ لَوْ صَلَّىٰ طَائِلًا لَوْلَيْسَ مِنْهُمْ ثِغْرًا وَلَمْ يُكْتَمْ مِنْهُمْ رَغَبًا بِنُمُرْدَة وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ يَتَسَاءَلُونَ وَكَذَلِكَ نُرْسِلُ نِيَّةَ السَّاءَ أُغَيْتَهُمْ قَالُوا قُلْنَا قَالوا لَسنَا يَوْمَن أَضَضيَ قَ لَثنَا يَوْمَن أَضَضَيَمْ قَالوا أَبُّكُمْ تَعلَمُ بِمَا لَبُم فَذَاسُ أَحَذَكُم بِوييقِكُم مج إلَ المَدينينَةِ فَن قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَا تَسْتَطِيعُونَ أَحَدَكُمْ بِوَلِيِّكُمْ هَٰذَا إِنَّ الْمَجْدَ فَلِلْيَوْمِ يُنْظَرُ فَيُنْظَرُ أَيُّهَا أَسْتَقَامًا فَلْيَأْكُلُوا بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَ ولا يشعرن بكم أحدا فليحنوه أيها أذى خواما فليحفتكم برشتهم منه وليتلصف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إنهم يظْهَرُونَ عَلَيْكُمْ يَذْهَبُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا إِنَّهُمْ إِذَا يَظْهَرُونَ وَلَنْ يَذْهَبُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حس وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حس وأن الساعة لا ريب فيها إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا لِنُنَازِعْ عَلَيْهِ إِنَّ بُنْيَانَ رَبِّهِمْ أَعْلَمُ بِهِ إِذْ يَتَنَازَعُونَ لَيَنَّهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا لِنُنَازِعْ عَلَيْهِ إِنَّ رَبَّهُمْ أَعْلَمُ بيه. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَسْتَخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا قَالَ الَّذِينَ هُزِمُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجُلًا بِالْغَيْبِ يَقُولُونَ كَرَتْ كُثُوا عَيْنُهُمْ كَلْبُهُ وَيَقُولُونَ خَمْسٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَالذَّنْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ ثَلَاثٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ قُل رَبِّي أعلم بعدة إما يَعْلَمُ وَل تُمالِد إِلَّ ل أَوْ وهِ وََ وَلَا تَتستِده مِنهُم أَخَدَ أل تُمالين إَِّا ي وَلَا تَتَتدين مِهُم أَخَدَ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا, ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَأَرْسِلْ عَلَيْهِمْ حُورًا وَأَكْثِرْ عَلَيْهِمْ لَعْنَتِي هذا عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَ بتُ في كَهِّ سرَةَة سينَ وَدادُ تصَّ وَلَتُ في جَ سََئتهين وَزادُ تَِّ قُلَّم أََّمُ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَرْسِلْ بِهِ وَأَسْمَعْ أَرْسِلْ بِهِ وَأَسْمَعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ من وَلِيٌّ وَلَا يُشْرِكُ في يوم ن يهاه واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك كلام بدلا كلماته ولن تجدا نزونه ملتحدا واتل ما كيران زتلل كلت ولن تفجروني